قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبدا ببيع ما يسرع الفساد اليه لان في تاخيره هلاكه ثم بالحيوان لانه يحتاج الى العلف ويخشى عليه التلف ثم بالاثاث لانه يخشى تلفه وتناله اليد ثم بالعقار لانه ابعد تلفا وتأخيره أكثر لطالبيه فيزداد ثمنه قول المؤلف رحمه الله تعالى ويبدع ببيع ما يسرع إليه الفساد هذا في بيع مال المفلس إذا تولى الحاكم بيع مال المفلس ليسدد ديون غرمائه كيف يبيع كيف يبدا بالبيع قال يبدا ببيع ما يسرع اليه الخراب والفساد كالاطعمه من الفواكه وغيرها التي لا تتحمل التأخير هذه يبدأ ببيعها ثم أنواع المبيعات مرتبة حسب صبرها وعدم صبرها وما كان في تأخيره مصلحة للمدين بزيادة القيمة قال لأن في تأخيره هلاكه يعني فساده ثم بالحيوان لان الحيوانات تحتاج الى مصاريف فالتخلص منها ببيعها فيه مصلحه للمدين ثم بالاثاث الفرش والكراسي والأمتعة التي تستعمل في البيوت لانه يخشى تلفه يعني كل ما تأخر حفظه يخشى عليه من التلف ثم بالعقار فاخر شيء يبيعه هو العقار لان تأخير بيعه لا يضيره بل ربما صار فيه زياده للقيمه باستعلام الناس عنه وحضور من يرغب في شرائه نعم ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو احق بها ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو احق بها يعني ان ارادها اذا وجد ما باعه على المفلس بحاله ما تغير لا بزيادة ولا بنقص ولم يستلم شيئا من القيمه فهو بالخيار ان شاء اخذه وانتهى واستلم حقه وان شاء جعله مع البضاعه التي تباع على المفلس ثم يكون هو اسوه الغرماء ما يكون احق بالثمن يقول هذا ثمن بضاعتي نقول لا ان اردت البضاعة بعينها حق بها نظرا لكون الرجل مفلس وأما إذا لم ترد البضاعة وإنما أردت السمن فالسمن أنت فيه أسوة الغرمى معنى أسوة الغرمى يعني بالمحاصة قيمة بضاعتك التي بعتها عليه مثلا بمئة وحسب ما ينالك من الثمن عند القسمة سبعين ثمانين أربعين وهكذا نعم ومن اقترى من المفلس دارا او ظهرا بعينه قبل, قبل الحجر عليه فهو احق به لانه استحق عينه قبل, استحق قبل افلاسه فاشبه ما لو اشترى منه عبدا ومن اقترى من المفلس دارا او ظهرا بعير او سياره ونحوها فهو على كرائه وأحق بما اكترى ما يقال له اخرج عن الدار سنبيعها على المفلس نقول له هو استحقها كراءا فهو يبقى في الدار حتى تتم مدته اكترى سيارة مثلا لمدة شهر فلا تؤخذ منه بل تبقى بيده هذه المدة التي اكتراها لأنه استحق هذه المنفعة قبل الحجر عليه أما بعد الحجر عليه فمن المعلوم أنه ما يصح له لا يبيع ولا يؤجر ولا يتصرف لكنه أجر داره أو أجر سيارته أو أجر بعيره قبل الحجر عليه تستمر الاجره على ما كانت عليه ولا يقال سلمنا اياه نريد بيعه ونحو ذلك لانه استاجره فهو احق بهذه المنفعه وإن وان منه ظهرا في الذمه فهو اسوه الغرماء لان دينه منه ظهرا في الذمة فرق بين أن يكون اكترى منه عينا فهو أحق بها اكترى منه في الذمة فهو أسوة الغرماء اكترى منه عينا قلنا اكترى منه دارا يسكنها هو ساكن في هذه الدار التي اكتراها الرجل افلس ويراد بيع ماله يقال له اخرج نبيع الدار لا اكترى سيارة قبل افلاس الرجل واستلمها ثم حجر عليه واردنا بيع ممتلكاته ومن ضمن الممتلكات هذه السيارة نريد بيعها هل نبيعها وهي بيد المستاجر لا هو حق بها حتى تتم مدته اكترى منه شيئا في الذمه فرق بين العين وبين في الذمه قال له الرجل استأجر من هذا الرجل قبل افلاسه سيارة نوعها كذا ماركتها مديلها كذا صفتها كذا لمدة شهر السيارة إلى الآن ما سلمت هي موصوفة فقط والرجل سلم الأجرة المستأجر سلم الأجرة والعين المستأجرة ليست محددة وإنما هي موصوفة فقط ماذا تسمى هذه العين المستأجرة تسمى في الذمة استأجر منه سيارة في الذمة او استأجر منه دارا في الذمة كيف يكون دار في الذمة قال نعم انا ابني بيوت مثلا اجرها اجر بيتا موصوفا الى الان ما انتهى وما تعين وقال المفلس مثلا تحيل على هذا الرجل قال سلمني اجره خمس سنوات لأجل أكمل بنائي وأسلمك ولم يعين الدار لأن عنده عشر دور مثلا يبنيها فسلمه عجرة خمس سنوات المستأجرة العين المستأجرة ليست محددة وإنما هي في الذمة جمع دراهم من الناس يريد أن يعمر وهذا أجره وهذا باع عليه وهذا كذا ثم حجر عليه إذا حجر عليه نريد أن نبيع ممتلكاته من ضمن الممتلكات هذا العقار الذي ما انتهى إلى الآن نبيعه ما يقول الذي دفع الأجرة أنا احق ببيت من هذه البيوت نقول لا لأنك ما استاجرت أنت عين استأجرت موصوفا دارا موصوفه الدار الموصوفه لو انتهت واستلمتها تعينت لكنها ما انتهت يقول اجرتي التي دفعتنا دفعت, دفعت اجره خمس سنوات دفعة واحدة نقول انت اسوه الغرماء لك اسوه الغرماء بحقك الغرماء اذا جمعنا المال كله وقسمناه بينهم حسب ما يطولك من النسبة أنت دينك مثلا خمسين ألف ينظر تقسم الديون على حسب النسبة وتأخذ حقك ما تستحقه نعم. لأن دينه في الذمّة أشبه سائر الغرماء لأن دينه في الذمّة ما هو دينه في عين استأجرها بعينها وإنما هو استأجر عينا شيئا موصوفا استأجر سيارة مثلا لمدة شهر ما جت السيارة إلى الآن ولا تعينت استأجر دارا مثلا لمدة خمس سنوات أو سنة أو أقل أو أكثر من تات وما استلمها هذا استأجر شيئا في الذمة ما استاجر عينا بعينها إذن فحقه وأجرته التي دفعها يكون أسوة الغرماء وإن كان في المتاع رهن أوجان قدم الراهن والمجني عليه بثمنه وإن كان في المتاع رهن من ضمن البيع البضاعة التي نريد بيعها شيء مرهون او فيه رهن مثلا فيه رهن من ضمن الامتعه مثلا والبضاعه والمال المباع دار الدار هذه فيها رهن هذه القيم الدين هذا ما يكون اسوه الغرماء يسدد الدين الذي به رهن قبل قبل الغرماء كيف يسدد يأخذ الاقل من قيمة العين او من دينه والباقي يكون فيه أسوة الغرماء ايضاح ذلك البيت مثلا مرهون لصندوق التنمية جمعنا ممتلكات هذا المدين ووجدنا فيها من ضمنها بيت مرهون لصندوق التنمية هل صندوق التنمية هذا يكون اسوه الغرماء صندوق التنمية له مثلا ثلاثمائة الف وهذا من الغرماء له مئة الف وهذا خمسمائة الف وهذا أقل وهذا أكثر فهل صندوق التنمية يكون ضمن الغرماء مع الغرماء لا لان عنده رهن البيت الذي به رهن لصندوق التنمية نبيعه لاجل نسدد بعناه بمئتين وخمسين ودين الصندوق مثلا ثلاثمائة ماذا نعطي الصندوق نعطيها المئتين والخمسين الخمسين الباقية تذهب لا يكون اسوة الغرماء سورة اخرى الدين ثلاثمائة الف بصندوق التنمية البيت المرهون هذا بعناه بخمسمائة الف صندوق التنميه يطالب ماذا نعطيه نعطيه الخمس او نعطيه حقه حقه الدين الذي له فقط فله الاقل من قيمه الرهن او دينه اذا كان الاقل الدين اعطيناه الدين واحتفظنا بالباقي للغرماء اذا كان الاقل القيمه اعطيناها اياه والباقي يكون فيها اسوة الغرماء هذه موضوع الرهن او جان الجان يختلف عن الرهن من ضمن البضاعة التي نريد بيعها على الغريم رقيق هل المفلس هذا عنده رقيق الرقيق عندما علم اننا نريد بيعه غضب ولا طمع من ينادي عليه الحراج ففقع عينه فجاء المنادي هذا يطالب ماذا تريد تريد تفقع عين صاحبك فصاص قال لا أنا أريد قيمة عيني دية عيني دية العين العمد العدوان خمس وخمسين ألف لأن العين فيها نصف الديه ودية العمد مئة وعشرة آلاف فقال أريد دية عيني نقول لك حق ستنال حقك إن شاء الله يقول أعطوني حقي نقول حقك في رقبة هذا الجاني بدل ما كنا نريد بيعه لأجل نسدد الغرمى الآن نريد بيعه لنسدد صاحب العين مقدم على الغرمى لأن حقه متعلق بالرقبة نادينا عليه وبعناه بعناه بستين ألف هذا الرقيق ماذا نعطي المجني عليه حقه خمسة وخمسين ألف والخمسة تكون للغرماء نادينا عليه فما سيم إلا أربعين ألف لأن كل واحد يخاف منه قال هذا فقع عين الرجل ما آمن أن يفقع عيني أو عين ولدي ما لرغبته فيه وقف على أربعين ألف. ماذا نعطي الذي اللتي... فقعت عينه؟ نعطيه الأربعين فقط. أقول مالك حق إلا في رقبه الجاني. يقول ما ما في مانع. أعطون الأربعين والباقي خمسة عشر أكون مع الغرمة. نقول لا. لأن حقك ليس في ذمة المفلس. وانما هو في رقبه الجاني ولك انت الاقل من حقك او قيمه الجاني والاقل الان هو قيمه الجاني 40 الف لالك غيرها ان اردتها والا من حقك ان تطالب بالقصاص وان كان في المتاعي يعني الذي يراد بيعه رهن او جان لا جاني يعني فيه جناية له في المتاع المراد بيعه فيه جاني يعني العبد هذا جاني واحنا نريد بيعه قدم المرتهم الذي له الرهن الذي قلنا عنه صندوق التنمية والمجني عليه الذي هو الذي فقئت عينه بثمنه بثمن هذا العبد الجاني او ثمن الدار المرهونة لان المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة ما يقال للمرتهن انت اسوه الغرماء قال لا انا معي رهن انا راهن البيت ما اكون عسوة الغرماء انا ما رضيت بذمته فقط وانما طالبت مع ذمته الرحم فيقدم المرتهن كما تقدم لنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة انها اولا معونة التجهيز ثم الديون التي بها رهن او تعلقت بعين التركه كراقبة العبد الجاني فهي تلي معونة التجهيز يعني بعد الكفن مباشرة نعطي الديون التي بها رهن لانه لم يرضى بمجرد اللمة بخلاف سائر الغرمى سائر الغرمى رضوا دينوه وعطوه ربما يكون ساقهم الطمع وكونه انغلب لهم مثلا شيء يسير فاذهب ما لهم طمعهم لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء فهم راضون بالذمة وحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن كما تقدم لنا قريبا في باب الرهن ان حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن فهو اذا يقدم على الديون المرسلة من باب او لا. فعلى غيره او لا. يعني ما دام ان حق الجناية يقدم على المرتهن فيقدم على غير المرتهن من باب او لا نعم وان فضل منه فضل رده على التركة وان فضل من قيمة العين المرهو اللي فيها رهن او من قيمة العبد الجاني فضل شيء من القيمة رد على مجموع البضاعة التي سيسدد منها الغرماء نعم وإن لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه لأنه لا حق له في غير الجاني وإن لم يفي بحقهما بيعة الدار بمئتي ألف والرهن الدين الذي به رهن ثلاثمائة الف يعطى المائتين والباقي يدلي مع الغرماء الآخرين نعم وإذا ال... بيعت بأكثر من الدين فلا يعطى إلا الدين ويرجع الزائد للغرماء نعم. ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه لأن ويضرب حق المرتهن مع الغرماء بباقي دينه. ما دام المرتهن له ثلاثمائة ألف ولا بيع العقار إلا بمائتي ألف مثلا فيأخذ المئتين والباقي تكون مع الغرماء لأن حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين لأن حقه متعلق بالذمه مع تعلقه بالعين أما المجني عليه فحقه متعلق بالجاني فقط ماله للجاني إن كان الجاني أكثر من القيمة قيمته مثلا أكثر من الدين الذي عليه فيأخذ الدين الذي له قيمة الجنايه ويرجع الزائد وإن كان قيمة الجاني أقل مما عليه فليس للمجني عليه الا قيمه الجاني فقط ولهذا قال وان لم يفى بحقهما حقهما فلا شيء للمجني عليه الا القيمه المجني عليه ماله الا قيمه العبد المرتهن له قيمه الدار أو أي نوع من أنواع البضاعة المرهون له القيمة والباقي مع الغرماء أما المجني عليه فلا يدلي مع الغرماء لأن حقه في رقبة هذا الجاني وإن بيع له متاع فهلك ثمنه أو استحق المبيع رجع لمشتري بثمنه وإن بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه وهل يقدم على الغرماء أو لا فيه وجهان وإن بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع. انتبه صورتها. المدين من ضمن ماله الذي بيده من ضمن المال الذي بيده مثلا فرس. او ناقه او غيرها بعنا هذا الفرس الذي هو فرس المدين بعناه بعشرة الاف ريال قبضنا العشره من اجل نسدد بها والفرس سلمناه للمشتري المشتري ركب الفرس يوم الجمعة بعد الصلاة يريد يتوجه به إلى داره ظهر شخص قال الحمد لله هذا فرسي الرجل المدين أخذه وأخفاه ما ظهر إلا ذلك اليوم الذي يراد بيعه فبيع بعشرة آلاف واستلمنا القيمة لنسدد بها للغرماء ظهر الفرس مستحق جاء صاحبه وطالب به وأخذه من يد المشتري بقي المشتري المسكين ذهبت عليه العشرة العلاف وذهب عليه الفرس واخذ من يده بحكم الحاكم رجع مسرعا يريد العشرة العلاف التي دفعها وجدها قد تلفت او سرقت او حصل عليها ما حصل من اين يأخذ حقه الفرس خلت من يده والدراهم سلمها هو باختياره وارادها ما وجدها الان راحت فهل يكون في هذه العشرة الالاف اسوة الغرماء ام يعطى قبل الغرماء لانه صاحب حق ما دخل في ذمة هذا الرجل باختياره وانما رغم انفه اشترى الفرس ودفع القيمة وحكم الحاكم بأخذ الفرس من المشتري لأنها تبينت أنها فرس فلان وشهد أهل البلد كلهم أن هذه الفرس فرس فلان التي فقدها قبل سنة وأخذها صاحبها وبقي المشتري المسكين دفع عشرة الآلاف ذهبت وأخذت الفرس من يده فاين ماله? ماله عند المدين. يطالب به المدين. لكن هل يكون نسوة الغرماء او يأخذ من رأس المالي قبل وجهان? قيل يأخذ قبل الغرماء لانه مسكين ما دخل باختياره? ما دخل مع الغرماء بان باع على الرجل بيعا غلبه فيه او نحو ذلك لا وانما دفعه قيمة فرس والفرس خذت من يده قال الوجه الاول انه يأخذ حقه من رأس المال قبل الغرماء لما اليست كل هذه الديون في ذمة هذا المفلس يقول نعم لكن هذا ترغيب للمشترين اللي يرغبون في شراء بضاعه المفلس لو قلنا لهم انت اسوه الغرماء مثلا ما اقدم احد لشراء بضاعه المفلس يقول أخشى اني أشتري